الا لله الدين يخلص والذين افتقدوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من وكاذب كفار لو اراد الله ان يستخذه ولد الا اصفى مما يخنق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار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 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرده لكم ولا تجر وادره ازرعوا قرى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 ثُمَّ إِذَا أَخَوَ لَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنَّ دَادًّا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ فَمَا الثَّوَابُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النار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 قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فَيُزِيْنَهُمْ وَيَغْفِرْ لَهُمْ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۚ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ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 قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَعُوذُ مُخْلِصٌ لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الا ذانك هو الخسرانون لدهم من فوقهم غلال من النار ومن تحتهم غلال ذلك يخوف ضره به عباد يا عباد فتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ينعبذونها وانا ابو الى الله لهم البشرا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 ألقى عليه كلمة العذاب أفأن كنت تنقذ من فينا لكن الذين استقر ربهم لهم مورث من فوقها ورقم مدنيها تَجْرِي مِنْ فَوْقِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ يَبِيْعُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ فِيهِ زَرْعًا مُخْتَلِفَ الْأَلْوَانِ ثُمَّ يَهِيجُ فَثَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حطاما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 اللهم نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر من وجلود الذين يخشون تقشعر من وجلود الذين يخشون ربهم وَمَنَ تَلِينُ جُلُوجُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن أفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبِيلَهُمْ فَأَسَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هذا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركان متشاكسون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 اليس الله بكاف عبده ويوقفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له منها ومن يهدي الله فما له من ضل اليس الله بعزيز ذي انتقام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 أو أرادني برحمة هل هم ممسكات رحمته قل حسبني الله عليه يتوكل المتوكلون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 فَمَنِ اهْتَدَى فَلنَّفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَفُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمُتَّخِذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الأرض جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ لَفَسَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَّلَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ كَفَرُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا فَشَفَيْنَاهُ وَإِنْ مَسَّهُ شَرٌّ فَأَنْتَ مُكْبِرٌ فَإِذَا مَسَّهُ نِعْمَةٌ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قبلهم فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ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 فِكُم وَأَسْلِمُوا لَهُ مَن قَادِرَ أَن يَأْتِيَ أَسْيَافُهُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَأْسٌ صَهْرٌ وَالَّذِينَ أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَوِلَ لِأَيَّاتٍ يَأْتِكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِيهِ جَنبًا بِلَا وَإِن كُنْتُمْ لَمِنَ السَّاخِرِينَ او تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُسْتَقِيمِينَ أَوْ تَقُولُ لَئِنْ تَرَ الْعَذَابَ لَوْ أَنِّي لِكَرَّةٍ فَأَكُونُ مِنَ بَلَا قَضَيْنَا أَسْكَانَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ الَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَةٍ لَّا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وَفِيَكُلِّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا حَتَّى إِذَا جَاءَهَا سيحس ابوها وقال لهم خزنتها الم ياسكم رسل منكم يسلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا وَلَكِنَّ الْحَقَّ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا آذَاهَا مَخَالِدِينَ فَبِئْسَ مَا سُؤُن مُتَكَبِّرِينَ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 صِبْتُمْ فَادْقُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ لَنَا وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَسَبًا وَآمِنَنَا مِنَ الْجَنَّةِ حيث نشاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَثَارَ الْمَلَائِكَةُ فَحَافِظِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقَضَى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ